طويلة العمر وشلونك أخبارك مبطيين عنا خليني يعيش بعيونك عيونك الجنة الجنة ورموشك اللي يأذونك جيشن وصفوا على الرنة والشعر نازل على متونك ما كنها الليلة ما كنا يجعلها الناس يفدونك يا واحد الراحتي منه حني على قلبي مبنونك مسكيني محد دار عنه مسكين مسكين مسكيني محد دار أموت في نظرة عيونك عيونك الجنة الجنة وسلامتكم والمشاهد